بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي أبي إسحاق إسماعيل ابن إسحاق بن إسماعيل الأزدي البصري المالكي الجهضمي المتوفى سنة ثمانين و... وثمانين ومائتين قال رحمه الله أنبان إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن عمر عن ثابت البناني قال, قال انس بن مالك قال أبو طلحة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما يعرفون البشر في وجهه فقالوا إن نعرف الآن في وجهك البشر يا رسول الله قال أجل أتاني, أتاني الآن آت من ربي فأخبرني أنه لن يصلي علي أحد من أمتي إلا ردها الله عليه عشر أمثالها حدثنا سليمان بن حرب قال انبانا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوما والبشر يرى في وجهه فقالوا يا رسول الله إنا نرى في وجهك بشرا لم نكن نراه قال أجل إنه أتاني ملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا سلم عليك إلا سلمت عليه عشرا حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا أبو طلحة الأنصاري عن أبيه عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا فليكثر عدد ذلك أو ليقل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سلمة ابن وردان قال سمعت أنس بن مالك قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه فهرع عمر فاتبعه بمطهرة يعني إداوة فوجده ساجدا في شربة فتنحى عمر فجلس وراءه حتى رفع رأسه قال فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني إن جبريل عليه السلام أتاني فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا ورفعه عشر درجات حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثني أنس بن عياض عن سلمة بن وردان قال حدثني مالك بن أوس بن, الحد... بن الحدثان عن عمر بن الخطاب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز فاتبعته بإداوة فوجدته قد فرغ ووجدته ساجدا لله في شربه فتنحيت عنه فلما فرغ رفع رأسه فقال أحسنت يا عمر حين تنحيت عني إن جبريل أتاني فقال من صلى عليك صلاة صلى الله عليه عشرا ورفعه عشر درجات حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقل من ذلك أو ليكثر حدثنا يحيى بن عبد, حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرة عن عبد الواحد بن محمد عن عبد الرحمن بن عوف قال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 حدثنا عيسى بن ميناء قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني موسى بن عبيدة قال أخبرني قيس بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعه عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال كان لا يفارق في النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار خمسة نفر من أصحابه أو أربعة لما ينوبه من حوائجه قال فجئت فوجدته قد خرج فتبعته فدخل حائطا من حيطان الأسواف فصلى فسجد سجدة أطال فيها فحزنت وبكيت فقلت لارى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض الله روحه قال فرفع رأسه وترأيت له فدعاني فقال ما لك قلت يا رسول الله سجدت سجدة أطلت فيها فحزنت وبكيت وقلت لارى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى الله روحه قال هذه سجدة سجدتها شكرا لربي فيما آتاني في أمتي من صلى علي صلاة كتب الله له عشر حسنات حدثنا مسدد قال حدثنا بشرو بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة كتب الله له عشر حسنات حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار قال حدثنا هشيم قال حدثنا العوام بن حوشب قال حدثني رجل من بني أسد عن عبد الرحمن بن عمرو قال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 أجعل نصف دعائي لك قال إن شئت قال ألا أجعل ثلثي, ثلثي دعائي لك قال إن شئت قال ألا أجعل دعائي لك كله قال إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة قال شيخ كان بمكة يقال له منيع لسفيان عمن أسنده قال لا أدري حدثنا سعيد بن سلام العطار قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في ثلثي الليل فيقول جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه وقال أبي يا رسول الله إني أصلي من الليل فأجعل لك ثلث صلاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر قال فأجعل لك شطر صلاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلثان أكثر قال أفأجعل لك صلاتي كلها قال إذا يغفر لك ذنبك كله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنس بن مالك يقول ارتق النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال آمين ثم ارتقت الثانية فقال آمين ثم ارتقت ثالثة فقال آمين ثم استوى فجلس فقال أصحابه علام أمنت قال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين فقال رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة فقلت آمين فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ورغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له حدثنا المقدمي وقال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بإسناد بإسناده نحوه حدثنا أبو ثابت قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي فريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال آمين آمين آمين فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال قال لي جبريل رغم انف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له فقلت امين ثم قال رغم انف عبد ادرك ابويه أو احدهما فلم أو أحدهما لم يدخلاه الجنه فقلت آمين ثم قال رغم انف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن هلال قال حدثني سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين ثم ارتقى درجة الثانية فقال آمين ثم ارتقى درجة الثالثة فقال آمين فلما فرغ نزل عن المنبر قال فقلنا له يا رسول الله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 حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن, جعفر بن أبي طالب عن اخبره أخبره من أهل بلده عن علي بن حسين بن علي أن رجلا كان يأتي غداة فيزور قبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويصنع من ذلك ما اشتهره عليه علي بن الحسين فقال له علي بن الحسين ما يحملك على هذا؟ قال أحب التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له علي بن الحسين هل لك أن أحدثك حديثا عن أبي؟ قال نعم. فقال له علي بن الحسين أخبرني أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيانا قال حدثني عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر سمعته يذكر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة وفيه الصعقة فأكثر علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضه فإن صلاتكم فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد ألمت يقولون قد بليت قد بليت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا وهيب عن أيوب قال بلغني والله أعلم أن ملكا موكل بكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غالبون القطان عن بكر بن عبد الله المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدثون, تحدثون ويحدث لكم فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم تعرض علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن كثير أبي الفضل عن بكر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم تحدثون فيحدث, فيحدث لكم فإذا أنا مت عرضت علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت شرا استغفرت الله لكم حدثنا عبد الرحمن ابن واقد العطار قال حدثنا, هشيم قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن يزيد الرقاشي أن ملكا موكل يوم الجمعة من صلى على النبي يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فلانا من أمتك صلى عليك حدثنا مسلم قال حدثنا مبارك عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر علي الصلاة يوم الجمعة حدثنا سلم بن سليمان الضبي قال حدثنا أبو حره أبو حره عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر علي الصلاة يوم الجمعة فإنها تعرض علي حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل قال جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بن حسين يتعشى في بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فجئته فقال أدن فتعشى قال قلت لا أريده قال مالي رأيتك وقفت قال وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت المسجد فسلم عليه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر لعن الله يهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما, حيثما كنتم حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن علي بن حسين عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن البخيل لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليه. حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلى الله وسلم تسليما. صلى الله عليه وسلم تسليما. قال القاضي اختلف يحيى الحماني وأبو بكر بن أبي أوسن في إسناد هذا الحديث، فرواه أبو بكر عن سليمان عن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو، ورواه الحماني عن, سل عن سلمان بن بلال عن عمارة بن غزية وهذا حديث مشتهر عن عمارة بن غزية، ورواه عنه خمسة بعد سليمان بن بلال وعمر بن الحارث. فحدثنا به أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمر هو بن الحارث ابن عقوب عن عمارة يعني بن غزية أن عبد الله بن علي بن حسين حدثه أنه, سبع أنه سمع أباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي قال هكذا رواه عمر بن الحارث أرسله عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاضي وحدثنا به إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن عمارة وهو ابن, وهو ابن غزية عن عبد الله بن حسين قال قال علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي علي هكذا رواه الدراوردي أرسله عن عبد الله بن علي بن حسين عن علي رضي الله عنه وحدثنا به إسحاق بن محمد بن محمد الفروي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية أنه سمع عبد الله بن علي ابن علي بن حسين يحدث عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه حدثنا به علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح قال قال أبي حدثنا عماره بن غزية أنه سمع عبد الله أنه سمع عبد الله بن علي بن حسين يحدث عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال القاضي وصل عبد الله بن جعفر إسناده كما حدثنا به الفروي عن إسماعيل بن جعفر وكما حدثنا به الحماني عن سليمان بن بلال حدثنا حجاج بن ابن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن معبد ابن هلال العنزي قال حدثني رجل من أهل دمشق من أهل دمشق عن عوف بن مالك عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول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 حدثنا عارم قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ينسى الصلاة علي خطئ أبواب الجنة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمر عن محمد بن علي بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينسى الصلاة علي خطئ طريق الجنة قال سفيان قال رجل بعد عمر سمعت محمد بن علي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنة ثم سمى سفيان الرجل فقال هو بسام وهو الصيرفي حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر عن محمد بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا وهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد خطئ طريق الجنة حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي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 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم قال وسلوا الله لي الوسيلة قال فإما حدثنا وإما سألناه قال صلى الله عليه وسلم الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم وسلوا الله لي الوسيلة فإما أن يكونوا سألوه وإما أن يكون أخبرهم قال إنها أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا موسى بن عبيدة قال قال أخبرني محمد ابن عمري بن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة لا يسألها لي مسلم أو مؤمن إلا كنت له شهيدا أو شفيعا أو شفيعا أو شهيدا حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة وهو ابن غزية عن موسى ابن وردان أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فسل الله أن يؤتيني أن يؤتيني الوسيلة على خلقه حدثنا محمد بن أبي بكر قال قال حدثنا عمر بن علي عن أبي بكر الجشمي عن صفوان ابن سليم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي أو سأل لي الوسيلة حقت عليه شفاعتي يوم القيامة حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارئ عن عون بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة مجلسا لم يعطه أحد قبلي وأنا أرجو أن أعطاه فسلوا الله لي الوسيلة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا واعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى عليهم السلام حدثنا يحيى قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني ابن لهيعة قال حدثني بكر بن سوادة المعافري عن زياد بن نعيم الحضرمي عن ابن شريح قال حدثني رويف عني الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال اللهم صل على محمد وأنزله, وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة وجبت له الشفاعة حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن سعيد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم إلا كان مجلسهم عليهم ترة يوم القيامة إن شاء عفا عنهم وإن شاء اخذهم حدثنا عاصم بن علي وحفص بن عمر وسليمان بن حرب قالوا حدثنا شعبة عن سليمان عن عن أبي سعيد قال ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا, يصل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة للثواب وهذا لفظ الحوضي حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنه قال ألا أهدي لك هدية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا قال فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال لما نزلت هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وصليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد قال وكان ابن أبي ليلى يقول وعلينا معهم حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلت يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد قال ونحن نقول وعلينا معهم حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن أسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن عقبة بن عمرو قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حتى جلس بين يديه فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه وأما الصلاه فأخبرنا بها كيف نصلي عليك قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وددنا أن الرجل الذي سأله لم يسأله ثم قال إذا صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري عن زيد بن عبد الله أنهم كانوا يستحبون أن يقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود عن عبد الله أنه قال إذا صليتم على النبي فأحسن الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قالوا فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بلج قال حدثني يونس يونس مولى بني هاشم قال قلت لعبد الله بن عمر أو ابن عمر كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير اللهم ابعثه يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصارية وعبد الله بن زيد هو الذي كان راى النداء في الصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك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 حدثنا محمود بن خيداش قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على عبدك ورسولك وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك عليه وأهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا السري بن يحيى قال سمعت الحسن قال لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا يا رسول الله هذا السلام قد علمنا هذا السلام قد علمنا كيف هو فكيف تأمرنا أن نصلي عليك قال تقولون اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا إسحاق الفروي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة قال تقولون اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا يعني عبد العزيز يعني عبد العزيز بن أبي حازم وعبد, وعبد العزيز بن محمد عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني محمد بن بشر قال حدثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة قال قال القاضي أراه عن أبيه سقط من كتابي عن أبيه قال قلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال قل اللهم صلي على محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال أخبرني زيد بن خارجة أخو بني الحارث بن الخزرج قال قلت يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال, قال صلوا علي وقولوا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قال قيل يا رسول الله أمرتنا أن نسلم عليك وأن نصلي عليك وقد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي قال تقولون اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قال قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قال قلنا, يا قال قلنا أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليك ونسلم عليك فأما السلام فقد عرفناه ولكن كيف نصلي عليك قال تقولون اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمرو بن مسافر قال حدثني شيخ من أهل قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ما من دعوة لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبلها إلا كانت معلقة بين السماء والأرض حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عثمان بن حكيم ابن عباد بن حنيف عن عكريمة عن ابن عباس أنه قال لا تصلوا صلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة وإن الناس من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي فإذا جاءك كتابي جاء كتاب هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعو ما سوى ذلك حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أنه كان يدعو أنه كان يدعو للصغير ويستغفر كما يدعو للكبير، فقيل فقيل له إن هذا ليس له ذنب، فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي قد غفر الله النبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد أمرت أن أصلي عليه. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي عن صالح بن محمد بن زائدة قال سمعت القاسم بن محمد يقول كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا سيف بن عمر التميمي عن سليمان العبسي عن علي بن حسين قال, قال, قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا زكريا عن وهب عن بن الأجدع قال سمعت عمر بن الخطاب يقول إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعا وصلوا عند المقام ركعتين ثم أتوا الصفاء فقوموا من حيث, من حيث ترون البيت فكبروا سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد لله وثناء عليه وصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسك وعلى المروة مثل ذلك حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم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 عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال لي رسول الله يا بني إذا دخلت المسجد فقولي بسم الله والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا وارحمنا وافتح لنا أبواب رحمتك حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت سعيدة ابن ذي حدان قال قلت لعلقمة ما أقول إذا دخلت المسجد قال تقول صلى الله وملائكته على محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن منصور من عن منصور بن المعتمر في الكتاب منصور المعتمر والصواب أنه منصور ابن المعتمر عن منصور ابن المعتمر عن يزيد عن يزيد ابن ذي حدان قال قلت لعلقمه يا أبا شبل ما أقول إذا دخلت المسجد قال تقول صلى الله وملائكته على محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قلت من حدثك أنت سمعته قال لا حدثنيه أبو إسحاق الهمداني حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا نافع أن عمر كان يكبر على الصفى ثلاثا يقول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 خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه قال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح, تفتتح بالصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم تدعو أو تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر الله وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع فقال حذيفة أبو موسى صدق أبو عبد الرحمن حدثنا علي, علي بن المديني بهذا الحديث عن خالد بن الحارث عن هشام فقال فيه ثم تكبر فتركع فقال حذيفة والأشعري صدق أبو عبد الرحمن حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن أبي بكر قال كنا بالخيف ومعنا عبد الله بن أبي عتبة فحمد, فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوات ثم قام فصلى بنا حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثني أبو هاشم من الواسطي عن الشعبي قال أول تكبيرة من الصلاة على الجنازة ثناء على الله عز وجل والثانية صلاة على النبي والثالثة دعاء للميت والرابعة السلام حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم القاري النافع عن, عن ابن عمر أنه كان يكبر على الجنازة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم بارك فيه وصلي عليه واغفر له وأورده حوض نبيك صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو مصعب عن مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة سئل كيف نصلي على الجنازة قال أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أقول اللهم هذا عبدك ابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد من إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده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 ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الله عز وجل عليه ثناؤه عليه وصلاة الملائكة عليه الدعاء حدثنا نصر بن علي قال حدثنا محمد بن سواء عن جويبر عن الضحاك قال صلاة الله رحمته وصلاة الملائكة الدعاء وحدثناه محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا جويبر عن الضحاك هو الذي يصلي عليكم وملائكته قال صلاة الله مغفرته وصلاة الملائكة الدعاء حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار, ابن دينار قال رأيت ابن عمر إذا قدم من سفر دخل المسجد فقال السلام عليك يا رسول الله السلام على أبي بكر السلام على أبي ويصلي ركعتين حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبته حدثني إسحاق بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر صلى سجدتين في المسجد ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع يده اليمنى على على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا معاذ بن أسد، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا ابن لهيعة، قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن منبه بن وهب. كذا في هذا الإسناد منبه ابن وهب والصواب أنه نبيه ابن وهب كما في المصادر الأخرى. عن منبه ابن وهب أن كعبا دخل على عائشة فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب ما من فجر يطلع إلا وينزل إلا وينزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم. ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط 70 ألفا حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنهتهم فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 70 ألفا بالليل و70 ألفا بالنهار حتى إذا شقت الأرض خرج في 70 ألفا من الملائكة يزفونه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن مامر عن قتادة ورفعنا لك ذكرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابداوا بالعبودية وثنوا بالرسالة قال معمر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده فهذه العبودية ورسوله أن يقول عبده ورسوله حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنهم أنه رآهم يستقبلون الإمام أنه رآهم يستقبلون الإمام إذا خطب ولكنه ولكنهم كانوا لا يسعون إنما هو قصص وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوة قال أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدا بتمجيد الله والثناء عليه ثم يصلي ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت تم الكتاب والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد واله وسلم